قُرْآنٌ <تصفيق> إِنَّ وَعِيدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الله جدين الا لله جدين رض خالص لو أراد الله أن خلق <تصفيق> السماء uh no.